وَكُنتُمْ أأَزواج ثلاثَثَ فأَصْحابُ الْ المَيمََةِ مَا أَصْحابُ المَيمَنَ وَصْحَابُ المشْأمَةِ مَا أأَصْحابُ المشْأمَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ تَكْئِنُ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمَّا يُنْزِلُونَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ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 لا يَيسَعُونَ فِيهَا لَغْوَو وَلَا تَأفمَا إِللاا قِيلًَا سَلًََا سَسلامَا وَصْحابُ المين مَا أَصْحابُ اليمين فِي سِدَرٍ مَخْطُ وَقَْحِ مَضُ وَظِلٍّ مَمْدُ وَمَاِ مَسْكُ وَثكِهَة كَثِه ل مَ قطوعةِ وَلَا مَمنْنُوع وَفرُوش مَرْرفُوع إِ أَن شَأْنهُ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الْشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الْشِمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِينَ وَظِلٍ لا راد لَهُ وَلا كَرِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أئنا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 علىلَ أَنُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُن شِئَكُم فِي مَا لَا تَععللَمون وَلَقدَدْعَالِمتُمُن نَشأتَأُونَا فَلَولَا تَذَكَّرون أَفَرَأيتُم مَا تَحْرثُون أَنْنتُم تَزْرَعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون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 وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب متنون لا يمسه إلا المطهرون نزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلونه رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق فلولا اذا بلغت الحلق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 وقل يقين فسبح باسم ربك العظيم